6 من 16 أو من 15 أي كنا صلت الفجر اليوم في وقته نحن نسأل أي كنا صلت الفجر اليوم في وقته لم يجب سوى سبعة فقط 8 عفوا أقصى ان أطبع في هناك مشكلة في في حضور الناس يعني حتى برضو المرة اللي فاتت يعني الحضور كان ضعيفا جدا حضور كان ضعيف جدا في المرة اللي فاتت ويعني أتمنى ان الأخوات المشفيات يعني يبحثنا هذا الأمر أتمنى الأخوات المشفيات ان شاء الله بإذن الله يبحثنا هذا الأمر ويوافق ويوافق ويوافقنانا لماذا حضور المرة ال ال الثالث كان ضعيفا إلى هذه الدرجة ثم نحن اليوم حتى الآن لم يكتمل نصف ال أتمنى جزاك الله خيرا أتمنى أن يعني كل كل أختكم شفت مجموعة أتمنى إن هي نيةيات يعني تبحث لنا مسألة غياب الأخوات يعني حتى في مجموعة لم يحضر منها إلا واحدة فقط قواعد المجموعة ثلاثة اللي حضرت وده أمر يعني يقلق هذا أمر يقلق وبرضو اليوم العدد ضعيف اليوم العدد ضعيف أتمنى إن شاء الله بإذن الله يعني أتمنى إن الأخوات المسافات المجموعات الخاصة يكون في تواصل مع مع مجموعات مع مع الأخوات اللي ما هم في المجموعات ويعرفونا إيه المشكلة اللي عندهن ويعرفونا إيه المشكلة اللي عندهم هالمشكلة الموردة هالمشكلة يعني بعضهم ما عرفوش يدخل الظروف. طيب هو يعني أتمنى أن برضو يعني بالأشياء دي بحيث نحن يعني لو بيدنا حل أن نقدر نوصله إن شاء الله الحمد لله والسلام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تكلمنا المرة اللي فاتت في إيه؟ المرة اللي فاتت كانت درس عن إيه؟ أو تكلمنا عن أي نوع من أنواع الأوراد عن الذكر عن الذكر جزاكم الله خير حد ذكرنا كده سريعا سريعا بفضل الذكر بما قلناه من مرة الماضية في فضل الذكر تذكروني أذكركم جميل جدا سبق المفردون أحسن ها ثم ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم وأيضا ما جاء سخون يذكرون الله هم ما قعد لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليه المستاكين وذكرهم الله في من عنده تمام وأيضا عليك السلام ورحمة الله وبركاته مثل الذي يذكر ربه الذي لا يذكر ربه كالحي والميت نعم من له القرآن وذكر من شغلاء القرآن وذكري هذا الحديث فيه كلام يعني متكلم فيه هذا الحديث متكلم فيه ولذلك إحنا لم نذكره المرة الماضية أذكروني أذكركم معا سبعة من الله في ظل أحسنتي أحسنتي سبعة من الله في ظل ومن ظل إلى ظله وفيها ورجل ذكر الله خاليا ففضح عيناه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجر عظيما جميل جدا تعالوا نهارا نبدأ درس المهرة بهذا الحديث اللي يعني عدوا من من أجمل الحديث ومن أمتى الحديث اللي يعني اللي يعني اللي ما زلت إلى الآن بحب هذا حد جدا ودائما ما أذكره في حتى في أي شيء في أي عمل احنا نعمله كل الأعمال زي ما إحنا اتفقنا المرة اللي فاتت إن القرآن داخل في الذكر يعني كل فضل احنا بنقوله في الذكر فهو يعود أيضا على القرآن إن الصلاة في حد ذاتها ذكر إن طلب العلم وأعديتك دلوقتي يا أختي وأعديك دلوقتي يا أخي أعديكوا دلوقتي, دلوقتي حد ذاتها في حد ذاتها ذكر لله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلة. إن لله ملاك إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلة. يطوفون في الطرق. يلتمسون أو يتتبعون أهل الذكر. بدوره على آل الذكر. مين بقى اللي يعني اللي يعني كأن في كده إيه كثيبة داخل البلد مثلاً أو القرية أو المنطقة أو الحي أو المدينة أو إلى آخره ثم يرسلوا منهم أفواجا يعني يتتبعون الناس فين أهل الذكر فين الناس اللي بتروح هنا تعمل دايماً حلق علم هنا فين الناس اللي بتروح تجمع حول ذكر الله عز وجل يتتبعون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما أول ما يلاقو ناس آذا بتسكر الله عزوجل ناس ما جابين المصاحف عادين ناس اجتمعت على تفسير كتاب الله عزوجل ناس اجتمعت على تجويد كتاب الله عزوجل وتجويد قراءة كتاب الله عزوجل ناس اجتمعت على دعوة لله عزوجل ناس اجتمعت على العمل في ذكر الله سبحانه وتعالى فإذا وجد قوم يذكرون الله تنادوا تنادوا دا يعني إيه؟ يعني تفاعل وكذا الوه إيه م مقصود قوي هلوموا إلى حاجتكم هلوموا إلى حاجاتكم وفي رواية هلوموا إلى بغياتكم الحاجة اللي إنتوا قطبوا الدوار عليها هيه الحاجة اللي كانت بالنسبالكو هاي آه تعالوا هلوموا إلى حاجتكم فقعدوا معهم يقعدوا بقى معهم أو دي معهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيحفونهم بأجنحتهم عشان كذا يقولك ويقولك إن اللي اللي المفروضة نحن مبنو جلسة أو حلقة مثلا في المسجد أو في بيت أو في مكان ما إن إحنا نتحلق يعني هنا تحلق يعني نعملها دائرة دائ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بإن فيحفونهم بأجنيحتهم إلى السماء دنيا فيحفونهم بأجنيحتهم يعني شوف منظر الحنان اللي اللي في الكلمة فيحفونهم بأجنيحتهم انت يعني دائما ما كنت حتى أقول للاخو في الدروس انت متخيل وانت قاعد دلوقتي ان في ملك واقف ورا متخيل ان في ملك فارش جناحاته الاثنين واخدك في حضنه انت متخيل هذا المنظر متخيله اختي هذا المنظر وانت قاعده كده مع ابنك وبنتك او متخيل انت قاعده مع أختك او مع زميلتك في الدراسه وعالم مسكين النسخه عامل انت متخيل هذا المنظر ان في ملائكه حوالين منك تردين جنحاتهم كده يحفونك يحفونك بأجنحتهم لا ومش كده كمان يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا يتراكبون فوق بعضهم البعض يفضلوا يركبوا فوق بعض كده بأجنحتهم حتى يبلغون عناناة السماء الدنيا وفي بعض الروايات عند الإمام أحمد حتى يبلغوا العرش وفي بعض الروايات عند الإمام أحمد حتى يبلغوا العرش بيتنادي خسن حتى يبلغوا العرش فإذا تفرقوا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 يكبرون الله عز وجل يحمدون الله عز وجل يمجدون الله عز وجل يذكرون الله عز وجل قال فيقول الله عز وجل هل رأوني الناس اللي قاعدين تسمع عن ربنا وماسكين المصاحف وبيحفظوا القرآن وبيعملوا بيعملوا هل رأوا الله عز وجل انت يا اختي اللي مثل الاذكار الصباح والمساء وانت بتذكرين ربنا سبحانه وتعالى هل رايت الله عز وجل قال فيقولون لا والله ما راوك يا رب لا والله ما رأوك يا رب ما شافوكش لم لم يروا الله عز وجل قال فيقول الله عز وجل الله شوف ركز مع كلمة لي وكيف لو رأوني قال فيقولون لو رأوك كانوا أسد لك عبادة آه لو شفنا الله عز وجل تخيلي لو شفنا الله عز وجل كده إيه اللي هيحصل لنا إيه اللي هيحصل لك إيه اللي هيحصل لك لو شفت الله عز وجل هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول للملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى وهو أعلم منهم, منهم. كيف لو رأوني الناس دي اللي بتذكر ربناه كيف لو رأوا الله عز وجل كيف لو رأوا الله عز وجل قالت فيقولون لو رأوك يا رب كانوا اشد لك عبادة اه يا اختي اه يا اخي لو انتو شفت الله عز وجل لو شفت نور الله عز وجل لو شفت جلال وجمال وكمال الله عز وجل كنت ستكونون اشد من ذلك عبادة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 وبعدي أو عند المغرب قعد صلاة المغرب وقعد أذكار المساء ليه عمل الكلام ده ليه قعد مثلا نصحف وبتقرأ ورد القرآن ليه قعد حضر النهاردة في الدرس ليه ليه الكلام ده ليه راحت أعلى درجة في المسجد ليه شغلت الدرس اللي مطلوب مننا إن ياتسمعوا ليه الكلام ده بيبيدوره على إيه؟ قال قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة يسألونك الجنة هم يا رب بيعملوا كده عزني الجنة رب هم بيعملوا كده رب يرجون جنتك بيتمنوا إن هم إن رب إن إنك رب ترضى عنهم موضوع الخير والجنة. قال فيقول الله عز وجل وهل رأوها؟ هم شافوا الجنة يا يا اللي يا اللي ابتخلوا القرآن يا اللي يتعملوا كذا يذمونها رأيسهم الجنة. قال فيقولون لا والله يا رب ما رأوها ما شفاهش. قال فيقول الله عز وجل فكيف لو أنهم رأواها؟ فكيف لو أنهم رأوها؟ قال فيقولون لو أنهم رأوها لو شفتوا الجنة لو شفتوا قصور الجنة لو شفتوا أكل الجنة لو شفتوا مراكب الجنة، لو شفتوا حلي الجنة، لو شفتوا نعيم الجنة، لو شفتوا مخادم الجنة، لو شوفتوا يعني نخل الجنة، شجر الجنة، لو شوفتوا أي شيء طرب الجنة، أي نوع من أنواع النعيم في الجنة، لو رأوا هذا شيئا من هذا النعيم، لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، هي فيها جدا. هيتمسك فيها جدا هذه الجنة اللي ربما يعني قد يكون سهل منالها آآ آآ يعني سبحان الله نحن هنقول دلوقتي في الحديث الحمد لله تملأ الميزان يعني تملأ الميزان مين اللي, اللي لا يكثر من هذا اللي اللي اللي من هذا الذكر كلمتان خفيفتان على اللي تان ثقيلتان في الميزان ثقيلتان هتأل ميزانك, هتأل ميزانك سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم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 للاحيان انا لما الواحد بيبقى كسلان في العبادة لان فعلا بتدفعه على الحرق على الجنة بتدفعه للطلب الجنة بتدفعه للرغبة في الجنه اسمع عن اسمها عن الجنه يا اختي هاتي كده درس ولا قتيب ولا آيات الجنة حتى في القرآن اسمعوا عن الجنة كتير ودايما خلي جنب منك الحاجات اللي بتلمس في قلبك الحاجات اللي انت بتتاثري فعلا بيها لما تل... لما تسمعيها وأكثر من سمعها اسمع عن الجنة كتير اسمعي من ده من ده ومن ده الشيخ طبعا من اهل العلم طبعا يعني كلام يعني بيشوى قلب الإنسان بيشوى قلب الإنسان للطاع إحنا يا جماعة لو الواحد يعرف قد إيه الثانية اللي هو بيضيحها في يعني في أي كلام كده مانوش أي لازمة لو عارف الثانية دي ممكن يجيب بيها ملكة قدية في الجنة ده أجماعة ده يعني سبحان الله وبحمده يغرث له بها نقلة في الجنة يغرث له بها نقلة في الجنة سبحان الله قال فمما يتعوذون قال يقولون من النار سلم يا رب سلم قال فيقول الله عز وجل وهر أوهى هما شايفوا النار اللي خايفين منها دي اللي هما يعني عاوزين يهربوا منها اللي مخلياهم قاعدين ماسكين المصاحف وبيمغغوا بالطاقه ويعيني قامت من الفجر تطبخ وأكلت الأولاد ونزلتهم من المدرسة وبعد ما خلصت الكلام ده بدأت تطبخ الغدا وبعدين جاي زوجها من الشغل أعدت معه لما الحد العصر وبعدين بدأت نظف البيت مرة أخرى وبعدين أعدت مع الأولاد بعد المغرب ولا بعد العشاء تذاكر لهم وتعمل لهم وبعد الدنيا دي كلها أطلعها جايب المصحف وخلاص دي بعد يوم شاق جداً ومفروضني أجلس تصحى كمان الفجر اللي جاي عاوزة تنام لا خلاص لا أطلعها جايب المصحف وأعد ذكرى كلها ليه يتمسج المصحف وتكرأ القرآن لأنها خيسة من النار عندها التعباد حتى لو تعبن جدا هتمسج المصحف وتكرأ ليه لأنها فعلا مستحضرة أن في حالة نها جنة في حالة نار. streng فميما يتعوذون أعديم بيتعيذوا في قراءتهم من النار يا رب اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار قال فيقول في الله عز وجل وهارت ولا رأيك النار. قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال فيقول الله عز وجل فكيف لو اوها قال فكيف لو راوها قال يقولون لو راوها كانوا أشد فرار اشد منها فرارا وأشد لها مخافة كانوا اشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال لو النار وعذاب النار اه لو سمعنا الايات اللي تتكلم عن وصف النار وأنواع العذاب في النار اه لو سمعنا الكلام ده بقلوبنا فعلا استحضرناه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 فجاءوا يعني يداوي فقال هذا رجل بلغ به الخوف هذا رجل بقى خلاص وصل لدرجة صعبة جدا من الخوف لدرجة ان وصل لهذه المرحلة انه يبول الدم لدرجة انه يبول الدم هذا اذا كان كان له هذا اذا ذكر النار او اذا ذكر الله عز وجل عموما فكان يعني النار دا بيشغل الناس كانوا اشد منها فرارا واسد لها مخافة كانوا يخاف اكتر من كده كانوا خافوا أكتر من كده يعني أنت ممكن تظن ان أنت خايفة من النار وأنت مش خايفة فعلًا أنت فعلا لسه تخافي من كده انت محتاجة لسة عن النار أكتر وأكتر عشان أنت محتاجة لسة تخاف كمان انت جلسات ذكر عشان تخافي كمان وكمان من النار وفي ال زي ما احنا في الجنة تسمع عن برضو في النار تسمع عن النار أحيانًا ببق في أوقات خبوطك لازم وفي أوقات فطورك بديك لازم تسمعي عن النار لإن ساعتها مر فعلًا سمائك عن النار ساعتها هو اللي يبدأ يحرك قلبك وهيبدأ يقومك مرة أخرى. قالوا هاي الملائكة ويستغفرونك ويستغفرونك طبعًا هو اللي وقت ده الله خيرًا جابت الرواية اللي اللي في صحيح البخاري وفي الحديث في صحيح البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وفي أحمد. احنا بنجمع الحديث وبندخل الروايات في بعضها يعني هتلاقوا بعض الكلمات زيادة كده ده احنا بنبقى ايه دماجنا ببقى دماجة المفادات الزيادة او الجمل الزائرة الصحيح ان شاء الله في على بعضها قالوا ويستغفرونك قال فيقولوا فاشفدكم اني قد غفرت لهم يستغفرونك يعني برضو قاعدين هنا يعني يا رب سايبيني الدنيا وسايبين يعني المتع سايبين كل حاجه قد او الشهوات سايبينها وقاعدين يذكروا ومع ذلك كله بيستغفروا طب بيستغفروا لان الناس العاده تذكر ربنا سبحانه وتعالى بيستغفروا عن أي تقصير حصل في منام بيستغفروا عن ان هم قد يظنوا في أنفسهم ان هم الله عز وجل شيئا من حقه وهم لم يوفوا الله شيئا من حقه وهم لم يوفوا الله شيئا ابدا ويستغفرون قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لكم الله أكبر الله اكبر جلسه الذكر جماعة يعني تذهبوا بماضينا السيء أنا كل ذنب عندي قد يغفر الله عز وجل ويشهد الملائكة على أنه غفر لي ذنوبه بجلس الذكر جلس الذكر بس كده إيه خالص الله سبحانه وتعالى تسبح الله عز وجل وتكبره وتحمده وتمجده فأشهدكم أني قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجلتهم مما اتجاروا الله أتفر الله أكبر، فأعطيتهم ما سألوا كانوا يسألوا إيه؟ يسألون إيه؟ يسألون الجنة، وأجرتهم من استجاروا كانوا يستجروا من إيه؟ من النار؟ الله عز وجل يشهد الملائكة على هذا، يشهد الملائكة على أنه أعطاهم ما سألوا أي الجنة؟ ده كل هذا في جلسة ذكر، وأجرتهم من مستجارو. الصدمة بقى. تعالوا نشوف ال الحديث قال يقول ملك من الملائكة رب فيهم فلان عبد الخطاء ليس منهم يا رب ته فيهم واحد كده خطاء رجل يعني ليس من أهل الديانة يعني رجل ليس بالمتدين ليس منهم إنما جاء لي حاجة. وفي رواية إنما مر فجالة معهم ده واحد معدي آهم قاعدين أنت تتعملونه يا جماعة بيقولوا كلام ذكر وكلام حلو أعطوا وسطهم وراجل خطاء بقى ما بيصليش أو, أو على عطاط رسائب صاط أو في كذا أو عنده كذا أو عنده كذا إنما جاء لحاز كان عود واحد في مطلحة فجل أقعد أقعد لحد من في مطلعها فقيل آآعيد فقلوا لحده ما خلط قعد رب داه يخشف وصوهم معهم في أيوتوا اسمه معهم في الناس اللي نال نال هذا وصوهم معهم في أيوتوا اسمه معهم في الناس اللي نالت نال تأديش هذا قال الله عز وجل وله غفرت هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم وفي رواية هم القوم لا يشقى لهم جليس الله أكبر الله أكبر هم الجلثاء لا يشقى بهم جليسهم يا الله شوفوا جماعة هذا الفضل العظيم شوفوا هذا الفضل العظيم الذي يعطيه الله عز وجل لجالس جالس ذكر الواحد بس قعد جالس ذكر سبحان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور الطهور شطر الإيمان والحمد لله تمنع الميزان والله كل مرة يا جماعة أتمنى كده الأخوات ثم <تقوم> راح حطها ودم منك تباه كذا ولا تطبخه ثم راح منها ثم تطبخه ولا تطاء ودم منها ثم كتبتها ولا ودم منها في, ولا قدام منها في, ولا قدام منها في اللي ولا قدام منها في <تصفيق> الحمد لله تملأ الميزان <تصفيق> يا الحمد لله تملأ الميزان خلاص ميزانك بتملأ الحمد لله تملأ الميزان <تصفيق> الحمد لله تملأ الميزان ميزانك بتملأ إن لسانك عطلا لي لسانك لي لسانك ليه ما بيشتغلش ليه من تجارش يا جماعة ما ربنا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 ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان خلي بقى من الحتة اللي جاي دين يا حتة دي خطيرة جدا حبيبتان إلى الرحمن حبيبتان إلى الرحمن ايه؟ ايه هما جميلتين دول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمد الله أكبر كلمتان ما بيتكلفتش السلام عليكم كله كل صل الله عليه وسلم حبيبة ثانية للرحمن حبيبة ثانية للرحمن هذا الخير يا جماعة لو مثلا يعني زوج وزوجة بيحبوا بعض مثلا الاثنين اللي بيحبوا بعض دول دائما ما يعني بيتجمل ولبعض لما يحبه بما طرف تاني بما طرف بيحبه يعني سبحان الله اللي بيحب ربنا اللي بيحب ربنا فعلا سيتجمل لله بما يحبه الله سيتجمل لله بما يحبه الله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 كل تهليلة صدقة كل تكبيرة صدقة شوفوا جماعة الفضائل العظيمة جدا دي يعني لاتت في الوقت يعني أذف لكن شفتوا هذه الفضائل العظيمة في الذكر. شفتوا كي كيف يعني ما الذي سيجنيه الإنسان من الذكر؟ المقصود بالصدقة اللي هو الصدقة المعهودة كأنك تصدقت بالصدقة كأنك انصدت من ملك عشرة جنيهاد نصر أو بالعملة اللي عندك في تصدقت مثلا بشيء مثلا دي صدقة الكلمة تعادله أي تساوي فضل الصدقة الأخرى يعني الأسف الوقت أسف أنا في نقطة ثم بات مهمين أنا أتمنى أن الأخوات المشروفات المجموعات يتمموا على الأخوات اللي ما ما بيحضروش الدروس أن هم يكونوا بيسمعوا دروس طبعا الدروس بتتسجل فأتمنى إن, أن الأخوات المشرفات يتمموا على المتابعات لهم أن هما يسمعوا الدروس فعلا أو لا ويعرفونا برضو بالكلام ده يا ريت كل أخط برضو تعرفنا بالكلام ده أتمنى أن الحد الجاي إن شاء الله الأخوات المشرفات المجموعات برضو يبعثو لنا تقرير عن عن عن المجموعات اللي معاهم بيعملوا معاهم إيه في ال اللي قالت تدخل أو في ال ال الورشة الخاصة عاوز تقرير المرة جايب بإذن الله عن الورش الخاصة إحنا يعتبر دلوقتي تقريبا دخلنا نهاردة يعتبر كذا خدنا يعني دخلنا في نص ال الالترم خلاص يعني يعتبر النهاردة نص الترم يعني سيتبقى لنا زي اللي فات إن شاء الله بإذن الله فطبعا إن شاء الله إذا في جدول شرح معنا جينا النهار بإذن الله حاضر ااه هتكتبي تم الحضور او تم السماع اا الاخت قوتي ام هتكتبي تم الحضور او تم السماع يعني اللي ما حضرتش تكتبي لها تبقى شو كده تم السماع ينفع تزودوا خانه اللي الحضور والغياب واللي سمعوا بعد رغم الغياب تمام كده البحث اللي لاحنا طالبناه مرة اللي فاتت طالبناه من الأخوات المرة اللي فاتت اللي هو كان تلخيص فصل وأمركم أن تذكروه قذى الله خيرا الأخت ياسمين مجدي والأخت التوبة طريقي والأخت أم مصعب والأخت أسماء سعد يعني هن فقط اللواتي أرسلنا إلينا ال ال يعني أت الله عز وجل أن يكافئهن بما يستحقن يستحق بما يستحق إن شاء الله بزمن الله إحنا تنقفيهم أيضا للأخوات الأربع دول وانا أظن إنه فيش حد آخر في سبيل الله طيب هراجع مرة أخرى والأخوات الأربع دول إن شاء الله بزمن الله سيكون لهم درجة زائدة بزمن الله سبحانه وتعالى تقرير الإبنت قوي جدا جدا جدا ما شاء الله يعني حاجة جميلة ان شاء الله الواجب المرة دي مرة أخرى هندي الناس مهلا مرة أخرى لتدارس فصل وأموركم أن تذكروه مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله يسلم للأخوات يوم السبت إن شاء الله بإذن الله يسلم للأخوات يوم السبت بإذن الله سبحانه وتعالى ممكن فرصة لجمع دروس الشوحن السابقة إن شاء الله بإذن الله سيكون في في حاجة زي كذا ان شاء الله قريب يبقى كده الواجب بتاعنا إن شاء الله اللي القتل وأمركم أن تذكروا مراجعة مرة أخرى يعني قد قد يكون هناك المرة القديمة بإذن الله شبه امتحان على الثلاث كلمات ثلاث حاجات اللي احنا خدناه من المرة اللي فاتت الذكر القرآن والصلاة والذكر قد الله أعلم يعني ده شيء بنفكر فيه لسه متابعة الأوراد إلى حد ما يعني ما شاء الله إلى حد ما كويس لكن برضو ما زال في أخوات ما تبعثش أورادها الحضور للأسف زي ما قلنا الحضور كان سيء المرة اللي فاتت وإلى حد ما المرة دي برضو يعني هو بدأ يزيد حتى الآن 28 قدامي أولا لكن أنا أتمنى أن يكون الحضور أقوى من كده اتمنى يكون التفاعل اقوى من كده لان انتوا اذا احنا اتفقنا من الاول احنا اتفقنا من الاول ان المادة يعني يعني بترفع الناس واحيانا بيطاق بيطاق بيقع بها الناس بسببها الناس فاتمنى ان الاقويات اللي حتى اللي عندها مشكلة في النت ان ان هي مثلا تتابع, تتابع الدرس لو هي ما سمعتش الدرس تسمع مرة اخرى لو في ارسال التقارير اتمنى ان يعني ايه نوجد حلول للموضوع ده وانا قلت من الاول إيه يا جماعة يعني تعالوا نحط حلول أخرى غير موضوع ال ال يعني موضوع تواصل آخر غير ال درس اللي بينا أو درس صفحة التواصل فقط يا ربنا بارك فيكم نختم بالدعاء الله مفر لنا ابننا وأنا أشرف المرة اللي فاتت حققوا علاقة عليه وسامة بن شديد وأشرف على تحقيق الشيخ مصطفى العدوي مش هل